والخلاق العليم كلاهما صيغة مبالغة والآية تشير إلى أنه لا يمكن أن يتصف الخلاق بكونه خلاقا إلا وهو عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء إذ الجاهل بالشيء لا يمكنه أن يخلقه وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم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 وقوله تعالى مجيبا للكفار لما أنكروا البعث وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد مبينا أن العالم بما تمزق في الأرض من أجسادهم قادر على إحيائهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه آتا نبيه صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولم يبين هنا المراد بذلك وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة إن كان لها بيان في كتاب الله غير واف بالمقصود أننا نتمم ذلك البيان من السنة فنبين الكتاب بالسنة من حيث إنها بيان القرآن المبين باسم الفاعل فإذا علمت ذلك فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم في هذه الآية الكريمة هو فاتحة الكتاب ففاتحة الكتاب مبينة للمراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم وإنما بينت ذلك بإضاح النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في الحديث الصحيح قال البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية الكريمة حدثني محمد بن بشار حدثنا, غندر حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت ثم آتيت فقال ما منعك أن تأتيني فقلت كنت أصلي فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبي ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم فهذا نص صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم فاتحة الكتاب وبه تعلم أن قول من قال إنها السبع الطوال غير صحيح إذ لا كلام لأحد معه صلى الله عليه وسلم ومما يدل على عدم صحة ذلك القول أن آية الحجر هذه مكية وأن السبع الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة والعلم عند الله تعالى وقيل لها مثاني لأنها تثنى قراءتها في الصلاه وقيل لها سبع لأنها سبع آيات وقيل لها القرآن العظيم لأنها هي أعظم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح المذكور آنفا وإنما عطف القرآن العظيم على السبع المثاني مع أن المراد بهما واحد وهو الفاتحة لما علم في اللغة العربية من أن الشيء الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف إحداهما على الأخرى تنزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات ومنه قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وقول الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم قوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما التعن به أزواج منهم لما بين تعالى أنه آت النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقرآن العظيم، وذلك أكبر نصيب وأعظم حظ عند الله تعالى نهاه أي مد عينيه إلى متاع الدنيا الذي متاع به الكفار، لأن من أعطاه ربه جل وعلا النصيب الأكبر والحظ الأوفر لا ينبغي له أن ينظر إلى النصيب الأحقر الأخص، ولا سيما إذا كان صاحبه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 ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والمراد بالأزواج هنا الأصناف من الذين متعهم الله بالدنيا قوله تعالى ولا تحزن عليهم الصحيح في معنى هذه الآية الكريمة أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الحزن على الكفار إذا امتنعوا من قبول الإسلام ويدل لذلك كثرة أورود هذا المعنى في القرآن العظيم كقوله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وقوله لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاء. وقوله يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك الطغيان وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إلى غير ذلك من الآيات والمعنى قد بلغت ولاست مسؤولا عن شقاوتهم إذا امتنعوا من الإيمان فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فلا تحزن عليهم إذا كانوا أشقياء قوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين أمر الله جل وعلا نبيه في هذه الآية الكريمة بخفض جناحه للمؤمنين وخفض الجناح كناية عن لين الجانب والتواضع ومنه قول الشاعر وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تك في رفعه أجدلا وبيّن هذا المعنى في مواضع أخر كقوله في الشعراء واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وكقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إلى غير ذلك من الآيات ويفهم من دليل خطاب الآية الكريمة أعني مفهوم مخالفتها أن غير المؤمنين لا يخفض لهم الجناح بل يعاملون بالشدة والغلظة وقد بين تعالى هذا المفهوم في مواضع اخرى كقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم وقوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين كما قدمناه في سورة المائدة أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم إن شاء الله